بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد صلى الله عليه وسلم رحمه الله وفي التمائم المعلقات ان تك ايات مبينات او مبينات لاختلاف واقع بين التلف فبعضهم اجازها والبعض كفر تمائم المعلقات اي الذي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها ممكن ان تعلق على الكبار ايضا على قول البعض مثل المسحور مثلا مثل الملبوس فتكوا هي اي تمائم ايات قرانيه مبينه وكذلك ان كانت من السنن الصحيحه الواضحات يعني في ادعيه من اما السنه او اديا باسماء الله وصفاته فاختلاف في جوازها واخر بين السلف من الصحابه والتابعين تمام بعدهم فبعضهم اي بعض السلف اجازها يروى ذلك عن عائشه رضي الله عنها وهذا لا يصح عنها وابي جعفر محمد بن علي ومحمد الباقر وغيرهما وغيرهما من السلف ومرو ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وايضا فيه بعض الضعف وان بعض منهم كفى منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا من عبد الله بن وكيع ومن بعدهم كابراهيم النقعي وغيرهم رحمه الله تعالى وهذا هو المنقول عن جميع اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا شك ان منع ذلك اثبت لفريعه الاعتقاد المحظور الذي يما في زماننا هذا فانه اذا كرهه اكثر الصحابه والتابعين في تلك العصور الشريفه المقدسه المقدسه المطهره من ابجاس الشرك والبدع والايمان في قلوبهم اكبر من الجبال فلا ان يكرهها في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن اولى واجدر بذلك كيف وهم قد توصلوا بهذه الرقص الى محضر المحرمات وجعلوها حيله ووسيله اليها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 الى ان تتعلق قلوبهم بما كتبوه بل اكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد اصابهم شيء لم يقوفونهم يوقعون يعني يفعلون يرجفون بهم يرجف يفوز يخون خوف في قلوبهم وليس بهم شيء فياتي احدهم الى من اراد ان يحتال على اهل مال ما علمه انه قد اولي به فيقول له انه سيصيبك في اهلك او في مالك او في نفسك كذا وكذا او يقول له ان معك قارينا من الجن او نحو ذلك كهذه المجالس المشهوره في زماننا في بعض المساجد وبعض الدجالين كل من يذهب اليهم فهو ملبوس او مسحور وكل صداع وكل الم في رجل او في بطن فهو بسبب السحر والعمل والجن ولا يضر بالله بمجرد الادعاء الكاذب الذي لا اصل له ولا علم عند صاحبه مجرد ان هو يعني يقرا عليه بعض ايات فإذا أصاب المريض بتنميل في رجله أو بصداع في رأسه أو بأي وجع كان فيقول له انت موص حتى لو لم يوص بشيء فعلا احوال شيطانيه ومع كثرة الحاضرين خصوصا في حلقات القراءه الجماعيه البدائيه التي ما وردت عن الثلث فقط انهم يجمعونها ما يسمونها رق يعني جامعه شامله للنتي جميعا ومحو ذلك فهناك من يصيبه الوهم من ذلك وربما تلبست به المشاطين فعلا والله لا يبعد ان تتربس الشياطين بالناس بها دي مجالس من جرى ورودها فهي مجالس يحبها الشيطان ولا يرضى بالله لا لكف لقراءه القران فيها بل لاعتقادات الفاسده ولانواع الضلالات التي سوف تترقب على هذه المجالس نسال الله العافيه قال ويصف له اشياء ومقدمات من الوسوسه الشيطانيه موهما انه صادق الفراسه فيه فذي انه صادق الفراسه به شديد الشفقه عليه قريص على جلب النفع اليه فاذا امتلئ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حين اذع اعرض عن ربه واقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجا اليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له فما المخرج مما وصف وما الحيله بدفعه كانما بيده الضرر والنفع وعند ذلك يتحقق فيه أمل ويعظ مطمع فيما عتى أن يبدو له له فيقوله إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طره كذا وعرضه كذا ويصف له ويزخلق له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ بل هو تأله لغير الله وتوكل عليه والفجاء إلى ثواه وركون إلى أفعال المخلوقين يقصد مع هذا الاعتقاد وهو أنه بيده الضر والنفع هو زي ما قدمها بل كأنما بيده الضر والنفع فإذا كان هذا اعتقاده فذات وإلا فإذا كان يعتقد أن الضر والنفع من الله وأن الحجاب والتميمة سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر لأنه ذريع إلى الأكبر وليس بالشرك الأكبر لكن قال مع هذا الاعتقاد هذا ضابط مهم يقول بل بل هو تلهن لغير الله وتوكل على غيره والالتجاء الى سواه والوقوع الى افعال المخلوقين واشرب لهم من دينهم فالقدر الشيطان على مثل هذه الدي الا بواسطه اخيه من شياطين الانس قل من يكلهكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون يكلهكم يحرثكم ويحفظكم فلا يحفظهم من الرحمن ان اراد بهم برئا احد الله وحده الذي أحفظهم بالليل والنهار يقول ثم إنه يكتب فيه مع طلاثمه الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على غير طهارة لسبب ثاني لمنع تعليق التمائم من القرآن وهو أنها إذا كانت خالصة من القرآن فلها حكم المصحف كورقة من المصحف إذا كتبت في ورقة سورة من القرآن أو آياتنا القرآن فقط فلا هو مصحف في عدم جواز مستها على غير طهار فإذا كان فيها آيات فقط ويتعلقها على غير طهار كان ذلك ممنوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمث القرآن إلا طاهر وهو قول جماهير أهل العلم بل لا يعرف فيه خلفا عن الصحابة في عدم جواز مست المصحف وكذا أجزائه وما لها حكمه بغير طهارة ما حدث الأصغر والأكبر فلا هو مصحف في عدم جواز مستها على غير طهار لا بخلاف الكتب التي فيها ايات اذا كان التميم محض قران فقط فلا بد ان يكون على ضر مثل ما تعلق كثير من اث من آيات الكرسي او قل هو الله احد في قطعه من الذهب في لوح من الذهب فاذا كان محض ايه او صوره من القران وليس فيه زياده على ذلك لا يريد ان تلبسه الا على ضر وهذا امر عمد به البلوى عند كثير من النتاق ما عدم الحجه في اليه فيمكن ان يكون المنقوش شيئا غير القران او يعني اذا اردت فالتبس على طهارة يقول فيتعلقه على غير طهارة ويحدث الحدث الاصغر والاكبر وهو معه ابدا لا يقدسه عن شيء من الاشياء يعني لا ينسبه عشان اشياء انه يدخل دي مثلا خلاء او نحوه فالله ما استهنا بكتاب الله احد من اعدائي طائره هؤلاء الدنادقه المدعين الاسلام به والله ما نزل القران الا لتلاوته والعمل به وانتقار اوامره والاكتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بامثاله والاستعاضه بقصصه والايمان به كل من عند ربنا وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراءهم وراء ظهورهم ولم يحفظوا الا رتمه كي يتاكلوا به ويكتب كثر الاسباب التي يتوصلون بها الى الحرام الى الحلال ولو ان ملكا او اميرا كتب كتابا الى من هو تحت ولايته ان يفعل كذا واترك كذا وامر من من من جهه بكذا وانهاهم عن كذا ونحو ذلك فاخذ ذلك الكتاب ولم يقراه ولم يتدبر امره ونهيه ولم يبلغه الى غيره ممن امر بتبليغه اليه فال اخذ هو علقه في منطقه او عضدي ولم يلتفت الى شيء مما فيه البتة لا عقابه ذلك الملك على ذلك اشد العقوبه ولا فامه سوء العذاب فكيف بتنزيل جبار السماوات والارض الذي له المثل الاعلى الصفه العليا صفه الاعلى في السماوات والارض وله الحمد في الاولى والاخره واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اذا خلاصه الكلام ان المنع من التمائم المعلقة من القرآن هو الارجح على اثبات الخلاف فيه وهو خلاف مشهور وعامة المتأخرين يجوزون واكثر المتقدمين يمنعون المنع هو الارجح لانه سد للذريعة ذريعة التعليق ما ليس من القرآن ثم منعا للقرآن للقرآن من الاتهانه به وارتدائه على غير طهاره ودخول الاماكن النجسه التي يغيرها به وخاصه بالصبيان اشد وفي الدواب اشد فان الصبيان لا يعني يعقلون ما يعلق على صدورهم وربما يقع في الارض وربما يلعب به وربما تقع اهانه اشد من الصبيان وهم لا يدرون والدواب اولى بهذا المنع فانها تتعرض بما لا تعرض له الانسان من انواع الاهانه والضرب ونحوها فربما وقع شيء من ذلك على هذه تبيما ثم دليل اخر لم يذكره هنا وهو عموم النهي عموم الوصف ان الرقى والتمائم والتيول لا تشفي ولم ياتي ما يخرج التمائم بعض انواع التمائم عن هذا العموم الواضح فيها العموم من ال واللام للاستغراق ان الرقى والتمائم والتيول ولولا ان الرقى ورد لما يخصص هذا العمود فيها لما قلنا بجواز الرق لكننا لورود ما ورد لورود الادله الصحيحه الداله على مشروعيه الرق اذا كانت من القران وباثبات الله وصفاته معتقدا انها لا تنفع بذاتها بل لله الذي ينفع ويضر وتكون باللسان العربي او بالمفهوم من غير لما ورد الدليل بذلك قلنا بمقتضى وقلنا يخصص الجائز من عموم المني عنه لكن التمايم لم يرد فيها ما يخصص هذا العموم وبالتالي تبقى على عمومها كما بقيت الثولا على عمومها فلا يقال لان الثولا يخص به تحبيب لا تكريب وبين امراه وزوجها لا بين رجل وبين اجنبيه فاين ذلك يعني يجوز ان نجاك ما نقول هذا بل قلنا عموم الحديث يدل على الايه على المنع بأي سبب حتى ولو كان قد أمر له عمل لا يدوز أن يحل ذلك العمل بتولا العمل أدى إلى كراهية بعضهم بعضها لنسمع تولا من أجل التقريب لا الحديث هو إيه؟ عام إذا إذن التمائم أيضا الحديث فيها عام فالصحيح المنع كما قال بعض طبيعين كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره يعني أصحاب لله بن سعود رضي الله عنه كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره ومن دب التمائم كتابه شيء في طبق او نهوي بميدان طاهر ثم غسله وشربه فان هذا من جهه التمائم لانه يتعلق بالايه بالكتابه لا بالدعاء وكذلك رشه مثلا على بطن حامل او نقويا مما قد اورده بعض الفضلاء اما الفضلاء وقالوا أنه إذا أقرأ مثلا على الحامل التي تعصر بلادتها إذا استمام شقت يكتب على بطنها ببداية طاهرة أو يكتبه في إناء ويأطله بالماء ويرشه على بطنها فتالب بكلام ذا ذكر ابن القيم وذكر على الشيخ الإسلام المتايمية ومع ذلك فنقول الظاهر المنع من هذا أن هذا من جنس للتمائن لا يتعرف ولا أكتب في طبعه وبعدين يكون هو اشربها وانا عليك او او يغسلها تقول اصل على القران لم يكتب ليؤكل يعني بيروح بيكتب كتابه عشان يمحوها انا لم يرد القران كتب لي لضله ثابتنا ليتدبر ماشي الخط اما ان يكتبه ويمحوه فهذا لا اصل له في كتاب ولا سنه وبالتالي فهذا حتى ولو ورد عن بعض المتقدمين فالعبره في ذلك بثبوته في الكتاب والسنه ونحن نتمسك باموم ان الرقوه والتمائم والدواله شفاء وما الذي يمنع من ان يطرى على بطنها هذه الرقيه فيقرئ اذا تمام الشقه لكن من باب التضرع الى الله باسمائه وصفاته لكن ان يكتبها ويرشها هذا مثل التعليق سواء بتوات و من هنا نقول ان هذا لا يصح وكذا كتابته في ورق واذابه الورق في بالله يشرب ماء اثرت مثلا حتى يعني في, في الشيء الذي لا فائده فيه فمثل هذا الكلام اولى بالمنع كما ذكرنا القران لا يكتب لي ليمحى وهميته الشغلانه عشان يمحوه يكتبه ليتدبر ليثبت ليكون اعوانا حفظه لشيء من لينقل لغيره كرساله اما ان يكتب يمحى ومن يكتب ليحرق فهذا اسوا ورياضه لا يكتبه على خرقه ثم يحرقه ويدعي انه الي شمه الجن مات من اين لكم بهذه العضلات او يكتبه مثلا على جلده او عقله ثم يضرب بها الايه المسروع ويزعم انه بذلك ايه يهلك الجن او يحرقهم وهذا من الإهانة لكتاب الله عز وجل القرآن ما جعل لو أنا إنسان أمسك المسحف ثم جعل يضربه غير ألم تكن هذه إهانة عظيمة ربما كثر صاحبه من يفعل ذلك إذا تعمد أن يهين المسحف بهذه الطريقة فلأذب الله أنه يلقيه في وجه الإنسان ليضربه به مثلا مثل هذا أمر صديق أن يكتبه على صوت أو نحو ذلك صدنا عن يعني أنه كما ذكرنا يعني داخل في أمسك العمول من هي عنهم من التماء فباب التماء ماذا باب انتشر خصوصا عندما دخل في باب المعالجات اخوان الكهان الذين لم يدروا يعني وسائل الشيطان في خداع الانسان وحياله في ذلك وظنوا انهم بمجرد انهم يقرؤون القرآن قد صارهم معالجين على السنة ونحو هذا فنقلوا الى الناس من حيال الكهان والدجالين ما لم يكن يمكن ان يدخل بزعم ان هذا علاج بالقرآن والحقيقة ان هذا الامر قد زاد وطم يعني الامر فيه والواجب ان اختفى فيه بموارد النار رقع مع ترغيب الناس في ترك الاسترقاة لا ان يراغب الناس في العكس وهو ان يقصد انسان بعينه لطلب الرقع يتمن بل ينبغي ان نقول للناس ان سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا اذاء هم الذين لا يسرقون ولا يختون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون لماذا لا ننصح الناس بترك السرقه وننصحهم وهم الامى اكثر الناس منهم كتابه القراءه ثم الصعوبه في ان يرقوا انفسهم وان يقراوا ايات الله وهم المضطرون المحتقرون الى الله لشعورهم بما الضرر الذي حصل بهم من المس او من المرض او من غيره فقراءتهم مع التضرع اعظم وسيله لان يفرج الله عز وجل ذلك الكرب فلماذا يخصص بعض الناس بان هذا هو الذي لا بد ان اقرا عليك ويدعون انه لا بد ان يقرا الرقيه انسان قوي الايمان مع ان التضرع هو قوه ايمان هو تضرع قوه ايمان وكثير منهم انما غرضه الكسب الدنيوي وان كان بوسيله غير مباشره كما يذكر هنا في اخذ المال فانه ربما لا يباشرون اخذ المال بل اكثرهم يقول انا لا اخذ فلوس أنا ما بخدش فلوس من الناس ولكن يبيع لهم عسل مقروع لي باربي إنجلي أضعاف مضاعفة يبيع لهم أشياء يسيرة جداً زيت دي ديتون حبة البركة كل شيء, كل شيء أضعاف مضاعفة لك أنا ببيع لهم وإنما أقرأ على ذلك ومن أين أتيتم بالقراء على عسل زيت الديتون وهذا الأمر <تصفيق> لماذا تخصصون هذين أقول نعم هذين أقول فيها شفاء لكن من أين أتيتم بهذه الطريقة يعني ما جعل الله بالعسل شفاء والزيتون شجره مباركه ولكن ما يعني لماذا ولدت هذه التوليفه من اين اتيتم بذلك وانه لابد ان يقراه هو عليها فليذهب هو ان كنت ترى ذلك يعني يفعل يقرا رقيه لنفسه على هذا العسل او الماء او زيت الزيتون ليستفيد راغبا في ان يلقي نفسه حتى يكونوا مثل 1000 لا تعلقوا على يعني نفسك فانت اضطر افضل فظلا فعلا اصبحت التجاره رابحه ومع كثره يعني لكنها خاطره عند الله سبحانه وتعالى ففضلا باع الامور المحيطه بذلك من الجهل والتقوى على الله اعذرنا بغير علم من ادعاء الغيبيات وتصديق الجن والشياطين لو صدق انهم جن وشياطين ان هذا فلان قد عمل له سحر فلان وان هذا معه خمسه وان هذا عليه سبعه وان هذا معه قبيله وكلما ذهب واحد ظهر اخر وهكذا يخدعون الناس انواعا من ارتداع ما شاء الله العفو والعافيه تلك النصيحه الاكيده ان يتوقف من يتقي الله سبحانه وتعالى عن ممارسه هذه الامور وان يعلم الناس الرقيه وما ايسر ذلك باذن الله تبارك وتعالى اذا اضفت الى ذلك معارضه النساء والخلطه والاختلاط المحرم وكشف العورات خصوصا عندما يصابون بالسرعه كما يزعمون ويتحدثون في ادق الامور الشخصيه مما لا يجوز ان يتكلم فيه الا بين الرجل وامراته اضف الى ذلك يعني الفواحش التي يمكن ان تقع بسبب هذه الامور تاكد لديك يعني المنع من هذه المنكرات والتحذير منها يعني اشد التحذير هو هناك تحري بلا شك و يعزبون من تقاسيمهم ان الفكره السفليه هو كتب القران بنجاسه ونحودات او بمانيه بماني ونحو ذلك يعني من اسوء الانواع وهذا ضمن الكفر لهؤلاء ايا ما كان بس احنا شوف يعني هتحرى فريدي الجن هم الذين يعني في الاسفل عندهم دائما يعني ما احنا الجن ربما يصعد في السماء وربما ينزل في في الارض الغرض المقصود يعني ان مثل هذا تقاسيم العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر و تعلم انواع هذا السحر يعني كيفيته وادائه ونحذار مما لا يجوز ان نتعلم السحر المحرم كما ذكرنا ذلك قبل قال وان تكن مما سوى الوحي فانها شرك بغير مين بل انها قتيمه الاذلام في البعد عن ثيما اول الاسلام ايوه ان تكن التماء مما سوى الوحي بل من تراث اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكه ومستخدمي الجن ونقيهم من الخرد والاوتاق او الحلق من الحديد وغيره تمائم بقى خرج تمائم حلقه تمائم اشكال تمائم تحط فيها انواع من الحبوب قمح وملح وحبه البركه ايضا ويضع فيها خيوط وعقد ويضع فيها رزوم زي تبع العدس واليمانيه التي تباع لامات ومكتوب فيها ارقام وطلاسم وأسماء مجهولة ومربعات ونجوم مرسومة ويوضح لك أصل فعلا هذه من أين أتت يا أتت من التقرب إلى, إلى النجوم ونحوها وفعلا في أول أرقام دي كلها ترمز إلى الرمز معانا عندهم ومعظم ذلك ما قل عن اليهود أهل الكتاب واليهود يعني أس في ذلك الفتاب فأنا أعرف بالله كما قال عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أي واتبع اليهود ما تتلو تقول الشياطين كذبا على ملك سليمان ضما تتلو تكرب ضما المعنى تتلو تكرب ولذلك عبدها بعلى تتلو على ملك سليمان ويعني كده كذبون على شو هنقول ده سيدنا سليمان بيد عهود التي كان يسخر بها الجن ولا يذ بالله فهؤلاء اتبعوا ما تتلو الشياطين ما تقوله كذبا على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس التفسح وما انذر على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس سحرا ويعلمون انما انذر على الملكين ببابل هناك ملكان ببابل الله اعذر لا اعلم بقصتهما ونحن لا ندري من ذلك حديثا مرفوعا يدلنا على حقيقه بدايه امرهما لكنهما ما ورود ملكان مولودان ببابل يعلمان الناس اشياء من السحر كما ذكرنا ذلك من قبل وهذا التكبر المتعلم من الملكين واشتهر المتعلم من الشياطين هو كفر ولا يد لله ومن تعلمه يكفر قال وما يعلماني من احد حتى يقول انما نحن فتنه فهذا الذي تحصل من امر الملكين انه امتحان من الله عز وجل وعباده ولا يعلماني احدا حتى يحذراه من الافتتان بهما ويقول له لا تكفر بتعلم ما تريد تعلمه فان اصر على التعلم فانه بذلك يقفر ولا الله وقد ورد ما ذكرنا من قبل انهم يامرانه بان يتبول في مكان ما فاذا خرج منه النور او خرج منهم الثالث الفارق المقنع من الحديد فذلك اليمان الذي خرج وعند ذلك وعند مدة كما وقع للمراه التي اتت عائشه تبكي رضي الله عنها الفائشه رضي الله عنها تبكي وتسالها ما التوبه من ذلك يقول فانها شرك اي انتمائها من سوى الوحي فاي انها شرك اي تعلقها بشد دون مين اي بغير او بغير مين اي شك اي ليست ايا من اسباب المباحه والادويه المعروفه بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا انها تدفع كذا وكذا من الالام لذاتها لخصوصيه نزعموا فيها كاعتقاد اهل الاوثان في اوثانهم برانها قديمه اي شبيهه الاذلام اي التي التي كانت تصنعها اهل الجاهليه في جاهليتهم او يقتسمون بها اذا اراد امرا وهي ثلاثه اقتراح مكتوبون على احدهم افعل والثاني لا تفعل والثالث اغفل فاذا خرج في يده الذي فيه افعل ماضى لامره او الذي فيه لا تفعل ترك ذلك او الغفل اعاده التسامع قد قدرنا الله تعالى وله الحمد خيرا من ذلك سرت الافتاره وادعو اهل والمقصود وان هذه الثمائل التي من غير القران والسنه شريكه للادنام وشبيهه بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفه الشرعه في البعد عن كيما أولي الإسلام أي عن ذي أهل الإسلام أو شكل أو صفة فيما هم يعني علامتهم فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يتلقوا بغيره وبالله التوحيد فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا هو بيان ان ان زياره ذات القبور يعني تنقسم الى سنيه وبدعيه وشركيه قال هذا ومن اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يؤذن الله بان يعظمه كمن يذرب بقعه او حجر او قبر ميت او ببعض الشجر واتخذا ذلك متخذا لذلك المكان عيدا كفار عبيد الاوثان هذا أي الامر والاشارة الى ما تقدم هذا هذا الامر لا اشار الى ما تقدم ومن اعمال اهل الشرك اي التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق الا بعقولهم المستخفه واسئلتهم الضعيفه وقلوبهم المطبوعه عليها وابصارهم المغشيه عليها ما اي الذي لم ياذن له ما ما موصوله يعني ما اي الذي ما موصولا الذي لم ياذن الله عز وجل في كتابه ولا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم بان يعظم في ألف الاطلاق اللي هي ضروره النطق وأن و مدخلها فى تأوير مسدر بأن ماما ماما ماما لم يأذن الله تعظيما فيه أن وما و الفعل اللي هو الما دخلت عليه الفعل مدخولها أن ومدخولها أن وما دخلت عليه اللي هو دخلت عليه الفعل المضارغ أن و الفعل في تأوير مصدر يعني إذا نئت مكان مصدر مؤول. والفعل وما و مفلما وتبعل عرضه أين مأول أن و الفعل وما و الفعل مصدر أول أي لم يأذن الله بتعظيمه بان يعظم ان يقدر الله بان يعظم ام يقدر الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه اياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والاولياء وغيرهم بل لم يفرق بين اولياء الله واعدائه ولا بين طاعته ومعصيته فيتخذ من دون الله اندادا وهو يرى ان ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وان الله يحب ذلك ويرضاه ويكذب الرسل ويدعي انه من اتباعهم ويوالي اعداء الله وهو يظنهم اولياء كفار اليهود والمصار وجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمه عن موضعها ويقتلون الانبياء بغير حق وبغير حق وينسبون الاله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الافاعيل ويقولون نحن ابناء الله واحبائه وهو البغضاء الى الله واعداء وسبغ هذا كله في الامم الاولى والاخرى ولاراد عن الشريعه وعدم الاهتمام لمعرفه محتوات عليه الكتب كتب السماويه من البشاره والنذاره والامر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد ومعرفه ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه كمن يلذ يلذ واللجوء اي يعوذ بها يعوذ ان يحتمن ويطلب الحمايه يلتجئ كمن يلذ بوقعه او حجر او قبر ميت او واد الشجره يلذ يعوذ بها ويقترف اليه يتجه بتردد رايح جاي على القبر ويتبرك بها التبرك وطالبه ليه البركه والبركه هي الخير الكثير يطلب البركه من هذا الشيء فان طلبه منه بعينه معتقدا انه يملك الخير والشر فهذا اعتقاد شركي والا اعوذ بالله يعني اعتقد انه بذاته يملك الخير والشر من دون الله او مع الله كان شركا اكبر وان كان يتبرك على انه سبب وان الله الذي جعل فيه البركه من غير دليل على دليل فان الله لم يدلنا على ان الشجره الفلانيه فيها بركه ولم يدلنا على ان الحديد الذي على قبر النبي الفلاني فيه بركه ولا حتى قبر مريم عليه الصلاه والسلام فان الحديد منشئ وقبر نبي صلى الله عليه وسلم, وقبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يرد ان يتبرك به وانما ورد التبرك باثاره عليه الصلاه والسلام ليس بقبره اتاركه عرقه عليه الصلاه والسلام وملابسه وشعره ووضوعه ونقابته صلى الله عليه واله وسلم وام قبره ويعني الاماكن التي مشى فيها ونزل بها فليتت من ذلك فان الصحابه ما كانوا يفعلون شيئا من هذا وهناك خلافهم في بعض الاشياء هل هي من الاثار التي يشاع التبرك بها كمنبره عليه الصلاه والسلام والخلاف قد زال لذوارب منضري بالكليه فليت المنابر الموجوده الان في المسجد النبوي هي المنابر التي كان اخطب عليها النبي عليه الصلاه والسلام بالقطع واليقين فالقدال ذلك المنبر غيره بغيره وانما موضعه هو الموجود فلا يشرع بلا نزاع التبرك بالحديد الا او الخشب الذي منه المنبر الموجود حاليا الذي صنعه بعض السلاطين وكان المحاريب الموجوده في المسجد النبوي والحديد الذي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كله قاطعا بلا نزاع ليس مما من, من اثار النبي عليه الصلاه والسلام التي يتبرك بها بل جمهور الصحابه لا يرون التبرك بالمنبر وانما كان عمر يفعله وخالفه فيه غير من هو اعلم منه والله اعلم واعلى وهذا الباب اصطحب فيه المنع لانه امن عقبي وسبب باطل لا يصح ان يتعلق به الا بدليل فالاصوب فيه المنع وليس التوقف فاذا لم يرد دليل على ان الشيء الكلامي فيه بركه لم يجد التبرك به سدا للذريعة وكما ذكرنا مرعاة لأن هذا سبب باطل فإذا ادعى أن فيه بركة من غير دليل كان كذبا على الشبع وعلى القدر وكان ذريعة من الشرك فمنع تقول ويتمرك بها ولو بإبادة الله تعالى عندها يعني يقصد بقعة معينة يعبد الله عندها عبادة الله عند بقعة معتقلا بركة العبادة فيها فهذا أيضا من الغلو وتقدم تقرير ذلك بما لم يأذن به الله فلو انه تبرك أي طلب البركه بعباده الله عند المسجد الحرام طلب الخير الكثير طلب البركه بالفعل اي بانه يعبد الله يصلي في المسجد او في مسجد نبي صلى الله عليه وسلم او طلب طلب البركه بصحبه الصالحين فهذا قد ورد به الدليل الشرع ان يتبرك بذلك اما ان يقول انا اتبرك بان اصلي في المكان الفلاني الذي لا قال الدليل هذا يمنع منه فضلا ان يتبرك بعين المكان بان يمسح يده ويضع على جثده من ذلك الحديد او الخشب يقول ففرا فاخر بهذا القيد ما اذن الله بتعظيمه كتعظيم بيت الله الحرام بالحج اليه وكذا بالطواف حوله وكذا باقتلام الحجر الاسود والركن اليماني وبتقدير حجر أسود كل حاجة أولا تعظيمها اللائخ بها ما يعظمش ركنين الشميين مثلا بالمسك والاستلام لأنه ما ليس على قرارين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم جوانب الكعبة بالتمسح وبإلصاق الأبدان بها أو يتعلق بأستارها متمسيحا بذلك فإن ذلك ليس بمشروع مع أنه يدخل في عموم التعظيم كما قد يبدو للناس لا التعظيم بما ورده بما اذن الله فيه يقول وتعظيم وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها تعظيمها كيف ان يعض بوسط تربه عرفه او ارض مزدلفه لا يقف عليه في يوم التاته وفي يوم العيد وليله العاشر مثلا ويبيت بمنا هذا هو التعظيم ان يعظم ان احد يعرف حدودها ولا بد ان يقف داخل هذه الحدود وان يقف مثلا قرب المكان الذي وقفه النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو التعظيم المشروع بما فعله النبي عليه الصلاه والسلام يقول فان ذلك تعظيم لله عز وجل الذي امر بذلك لا ل تلك البقعه بذاتها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الاسود اما والله اني لا اعلم انك حجب لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ده دليل عنونا. ان الاصل الترك لاصل الفعل الترك قال لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته يبقى طالما ان ما نقدرش نقول خلاص مخبل الكعبه يبقى نعمل ايه جوانب ثانيه يبقى لا نقبلها كما قال عمر لان هذه امور باطنه لا بد فيها من دليل عباده الاصل التوقيف فلا يشرع اختراع عبادات بذلك كذلك التعظيم ايضا نفسه انما اردنا منع تعظيم ما لم ياذن ما لم ياذن الله به لا الماذون فيه فان الله تعالى قد امر بتعظيم الرسل لان يطاعوا فلا يعصوا يعني قلت التعظيم نفسه لابد ان يكون ماذونا فيه اللي هي درجات التعظيم نعظم الرسل الذات عشان ما يجيش واحد يقول اللي ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يبقى ما بيحبش الرسول او لا يعظم الرسول لا اللي ما بيقولش مدد يا نبي لا بيعظمش الرسول صلى الله انا اعوذ بالله ما هو ده نقول التعظيم بالدرجه التي اذن الله فيها ما كيف امر الله بتعظيم الرسول لاني يطاع فلا يعصى ويحب ويتبع وان طاعه الرسول اطاعه الله عز وجل ومعصيته معصيه الله عز وجل فهذا تعظيم لا يتم الا من بالله الا به اذ هو عين تعظيم لله تعالى لان الله امر بذلك ان تعظمهم تعظيما لله فانهم انما عظموا لاجل عظمه المرسل سبحانه وتعالى واحب لاجله والتوبئ على شرعه فعاد ذلك الى تعظيم الله عز وجل فلو ان احدا عظم رسولا من الرسل بما لم ياذن الله بما لم ياذن الله فيه ورفعه فوق منزلته التي انزله الله عز وجل وغلى فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الالهيه لنعكت الامر وصار عين التكذيب والاتهانه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله عز وجل من غلوهم في الانبياء ولا الصالحين كايث وعزيه فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد اليه وغير ذلك وكذبوا الرسول في قوله قل اني قال اني عبد الله اتاني الكتاب واجلني ابي يقتدون المسيح صلى الله عليه وسلم يقصد المسيح بصلبته قال اي المسيح اني عبد الله اتاني الكتاب واجلني فصار ذلك التعظيم في اعتقالهم هو عين التنقيس والشتم أن الله عز لله يقول ستمن بن آذم وما كان له ذلك وأما شتموه إياه فقوله اتخذ الله على ذلك سبحان الله عما يصفون وسلام على المسلم كمن يلد للقعة أو حجر أو قبر ميث أو بعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بإبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها كما فعل إليه لعنه الله بقوم نوح حيث فشر عليهم لتصوير صالحيهم ثم بالوقوف على قبورهم وطوالهم وعباده الله عندها الى ان اشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها متخذا لذلك المكان عيداً كفعل عبيد الاوثان ذلك المكان القبور والاشجار والعيون والضفاف وغيرها اذا ان تابها يعتاد الاختلاف اليها العيد ما يعتاد فعل او درما او وقت معينا عند كفئ العابدين اوثان في تعظيم اوثانهم واطيادهم اليها كذلك الموالد اعيان وهذا اعظم عند القوم الاعياد الاسلاميه المولد يحضره يعني مئات الالوف من الناس وهم يعظمونه احيانا اكثر من تعظيم الحج يفتخرون بان الحج يحضره مليونان ومولد السيد البدوي يحضره مثلا مليونان وراكم الله العافيه و يعني هذا من الغرور والمنكر العظيم مع انه لا يقعد ذلك الحمد لله وانما هم يضاعفون اقامه كذبا ليجلبوا مزيدا مزيدا من الناس ويلهموا الناس بانهم كثره فيخاف الانسان من من مخالفه الكثر وكل دول على باطل 2 مليون على باطل مع ان اكثر من هذا العابد الأوسان في تعظيم أوسانهم واعتيادهم إليها وذلك الموالد أعياد وهذا أعظم عند القوم من الأعياد الإسلامية المولد يحضره يعني مئات الألوف من الناس وهم يعظمونه أحيانا أكثر من تعظيم الحج يفتخرون بأن الحج يحضره مليونان ومولد السيد بدأ يحضره مثلا مليونان ونسأل الله العافية ويعني هذا من الغلو والمنكر العظيم مع انه لاقى ذلك الحمد لله وانما يضايق يضايقنا ارقام كذبا ليجلب مزيدا مزيد من الناس ويهيم الناس بانهم كثره فيخاف الارتكان من ومخالفه الكفر وكل دول على باطن 100 مليون واحد على باطن ما ان اكثر من هذا بالى هذه الاعياد انما يذهب لاكل الحمص واللعب وشرب المخدرات والخمر والاختراط بالنساء ما شاء الله العفو والعافيه وربما لا يبكون الأيام واللياري لا يصلون ويدخلون في الخيام المعدة لفعل الفواحش صدق أذب الله نسى ظال عفية يقول ولهذا تم النبي صلى الله عليه وسلم العكوب على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهد التعظيم تألها كما في التمذي عن أبي وقل الليتي رضي الله عنه قال قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشيكين السدرة يعكفون عليها وينوتون بها أسلحتهم في وقال لها ذات أنواع ينوت يعني يعلق يعكف يعني يلازم المكان في وقال لها ذات أنواع فمررنا بسدرة فقلنا سدرة شجرة السد فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع وطلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام لان الامر تشريع من خلاله عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن يعني هذه هذا الذي وقع هو السنن وهو اتباع من كان قبلكم قال قلتم الذي نفتي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون لا تركبون سنن من كان قبلكم ما شاء الله لا قوه الا بالله سنن الطرق فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم اعظم التحذير وهم يعني رغم طلباتهم ذلك لم يفعلوا وكانوا جهالا خدثا عهد بشرك وهذا هو الذي اشار اليه ابو وقاص رضي الله عنه حيث قال ونحن خدثا عهد بجف فاي المناطق علق عليه السبب الذي من اجله طلبوا ذلك انهم جهال اما وهذا الكفر فالذين علم الدين لم يطلبوا ذلك فدل ذلك على انهم طلبوه على سبيل الجهل ودل ذلك على ان الذي لم يتعلم ربما يقع في اشياء من الشرك وهو لا يدري فاذا نبهه وتاب من ساعته فانه لا يكفر لان ما بيت صلى, صلى الله عليه وسلم اقسم ان هذا الطلب طلب كطلب بني اسرائيل اجل لنا اله ومعلوم ان طلب الشرك في الطريق شرك فانه متضمن وزيادة للرضى به بل يطلبه يحسط عليه لو أن الإنسان قال لغيري اجعل لي إلها كما للقوم آلهة فكأنه لم يجعل له إلها وهو يطلب إلها يعني محسوسا يشاهده فهذا كفر بلا شك, بلا شك. ولكن الذي يعني منع من تكفير أولئك الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا حذاء كانوا جهالا والشيخ رحمه الله سيدنا محمد الله يرحمه حيانا قرات الشيخ الاصغر والرجعه انه اكبر لكن لاجل جهدي لم يكفروا والذي يظهر من بني من بني اسرائيل انهم كفروا ولكن تاب الله عز وجل عليهم فبنو اسرائيل الذين قالوا اجل لنا الذين قالوا بنو اسرائيل بما اله الا الله اظهر ان هذا انهم كفروا بذلك ولكنهم تابوا كما ان الذين عبدوا العجل كفروا بذلك ولكن تاب الله عز وجل عليهم بما امره من الامر العظيم قال ولقد عمت البلوى بذلك وطبت في كل زمان ومكان حتى في هذه الامه التي يما زماننا هذا من قبر ما من قبر ولا بقعه يذكر لها شيئا من فضائل ولو كذبا الا وقد اعتادوا الاختلاف اليها والتبرك بها حتى جعلوا لها اوقاتا معلومه يفوت عيدهم بفواتها ويرون من اعظم الخسارات ان يفوت رجل ذلك اللايد المعلوم والى بهم الامر الى ان صنفه في احكام حجهم اليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد وعند الرافضه من ذلك الشيء العظيم وعندهم تفضيل حج مشاهد الائمه على حج بيت الله الحرام وهذا من الضلال البين بل من الكفر ولهذا بالله في حقيقه الامر فان تعظيم شد الرحال الى القبور اضعاف السفر الى حج بيت الله الحرام من يعني اعظم من التكريم بفضل الحج ومنزلته وفضلا عما يعني يفعلونه عند هذه القبور من انواع الشرك وبعد ذلك يقول قائل ان الرافضه الخلاف بينه وبينهم خلاف في الفروع كلام باطل من افسد الباطل يقول ومن اخل بشيء منها فهو انهم اعظم جرما ممن اخل بشيء من مناسك الحج الى بيت الله الحرام وجعلوا لها طوافا معلوما كطواف البيت الحرام وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الاسود اتقالوا ان اذا ازدحم تفتر جنحا او اشير اليه يعني لو ازدحم على القبر بيشاور دي او يستلم بعصا او نحودات قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الاسود واشره لها نذورا من المواشي والنقود ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرف وغيرها وغير ذلك من شرائهم الشيطانيه وقواعدهم الوثنيه فساتى ان شاء الله ذكر النصوص النبويه في سد الذرائع ذرائع الشرك في الفصل الاتي والله يا سبحان الله والله مساله عظيمه اخبرني يعني من بعض الاخوه عما شاهد مقام موسى الرضا في ايران تقول انه يعني معمول مثل البيت مثل الكعبه وحوله الطواف مهيا تماما لا ينقطع عنده يعني على الدوام هو معمول تحت الطواف مثل ما يكون عند بيت الله الحرام بالضبط ولا حول ولا قوه الا بالله وبقيه المشاهد عندها عنده. معذ بالله الصوفيه طبعا نقلوا ذلك يعني التصوف البدعي ده واصلا انولد من رحم التشيع البدعي وقع هذا <تصفيق> في صدر العظيم زياره القبور القصص هذه يجوز اضاف بعض النقود لبعض الصحراء صحراري بعض الاخوات وجعلها يعني تقع منها اشياء منكره وكفر من وغيره لكي يكف عنها لا تفعل ذلك باذن الله ورضاه تعالى يعالج ويزول عنها ذلك مع الاستمرار على القراءه اتى ان جرب معها كثيرا ولم يفلح انا اشك ان تكون يعني مسحوره هو نفخ السحر فذا وعده السحر وجود التوعد ده اظنه هو الذي يعني اوقع الوهم هذا ده للمراه وزال تطرح على النفسيه فتنصح بالعلاج الطبي بالاضافه الى علاج الرقى والله المستعان وده ارتداد زياده السحر هو طلب منهم وظن انه يملك الضرر والنفع العسل المقروع عليه قد يؤثر في المسحور والحبة التوداء أو النسكة أو النبق وذلك بالتجربة نقول من الذي أدراك أنه لأجل أنه عسل الصحيح أن الذي ورد لأجل أنه لأجل أنها رقيا فأنا أقول أنك لو قرأت على ماء أو على غير ماء أو أنك قرأت ونفثت فإن ذلك هو نفس الأثر إن شاء الله فلا تغالي على الناس في عمر العسل ونحوه والعسل فيه شفاء نحن لا ننكر ذلك لكن لا يلدم الإكتران والله أعلى وعلى وعلى أي حال لو فعلها لم يضر ان شاء الله اذا كان المسخور او المريض المسخور لا يستطيع ان يقرا البقيه بنفسه وانه قد لا ستيع الصلاه ويسرع ويتالم اذا كان مجنونا فهو معذور انا يعني اقول ان التسلط من الجن على الانسان حتى يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات او يصل الى الكفر والله لا يكون الا بسبب نقص الايمان او بحصول الجنون لا يمكن ان يقع الا بذلك ف اذا سمع القران يقول لو امتنع عن القراءه على هؤلاء ذهب الناس الى الصحراء انت علمهم ان شاء الله قول له اهله انا عارف ان الكلام اللي قلته النهارده هيزعل ناس كتير من اللي هم قائمين بهذه الاعمال وانا عارف ان في اخوه قاعدين اكيد بيعملوا الشغل ده انا مش قصدي ان هم يمتنعوا يعني من ذلك بالكليه لكن لا لكن, لكن لا يكون هذا امرا مقصودا يعني لزاتي ان هو لابد ان هذه مهنه يمتهنها ولكن ليجعل هذا الامر كما ذكرت اول يرفقهم بلي بان يرق يرقوا انفسهم ويعلمهم ذلك فهل نحتاج الى ان نلقيهم لا لا الرق مشروعه والاسترقاق خلاف الاولى وليت محرما سيتر احنا جاوبنا عليها زي قلنا انه يكتب ويمسح ويشرب هذا الراجح انه من منبر التمايل هيدخل في نطاق الشرك من علقه التمايل بالنسبه لينا اذا كانت التمايل تشبه تمام اهل الشرك ده التمايل في العونيه تعلق السيارات فينهى عنها من باب التشبه بالمشركين لان هؤلاء هم المشركون فينهى عن التشبه بهم فاما حتى لو كان باب الدين وركن التمييمه لا شك انه انما يقصد بها جالب نفع او دفع ضر اما من ذاتها او على انها سبب فاذا كانت تمائم المشركين فلا يرس اذا كانت تمائم يعني, يعني يعلق تميما من القران فبدا تسمى تميما يعني اللي هي بتتعلق ايه الكرسي ما بالتزين او بتعلق ما شاء الله ما بالتزين لايتم باب الايه التمييمه يبقى لايت التمييمه وما تبقاش هي تعلق تميمه ان التنميمه شيء يعلق يثتق به من العين يثتق به من الحسد التنميمه شيء يعلق يثتق به من الجن كسبب او كشيء مخصوص بذاته فاذا ما كانش المقصود كده يبقاش تنميمه اصلا بيقول ذكرت ان عمر بن الخطاب كان يتبرك بقبر النبي من النبي صلى الله عليه وسلم يا راجل انا انت صرت من وقولوا انك كانت ابن عمر ويقولوا لم يفعل منه هو اعلم منه كيف ترد على صحابي فعلا وانا ارد على صحابي فعلي اصعبها ايه اعلم مين ابن عمر ابوه اعلم ان ابن عمر كان يندل في اماكن نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك وعمر رضي الله عنه يقول انما اهلك من كان قبلكم ان تتبع اثر الانبياء وهذا ثابت عنه وابوه اعلم منهم من لا شك حد يقدر يقول ان عمر يعني مليته ان عمر يعني حد يقدر ينفي ان عمر اعلم من ابن عمر بشك فيك فالامر ده يعني تفرغ بي ابن عمر رضي الله عنه في اشياء تفرغ بها بعض الصحابه ردها عليه من هو اعلم منهم لكن الامر ده اقصى ما يمكن ان يكون فيه انه يدخل في باب الاجتهاد وفيه راجح وايه ومرجو واحنا قلنا ان دي متائل او لو كان اخ مهتم كويس قلنا في حاجات اتفقوا على منعها وفي حاجات ايه اختلفوا بها فقلنا زي منبر النبي صلى الله عليه وسلم ده اختلفوا بيه والراجح المنع لان قاعده اكثر الصحابه الاعلم ما عرفوش ايه تتبرك كده دهي بالظبط مثلا التبرك باثار الطارحين هندخلها في المختلف ايه في مختلف فيه الراجح المنع منه لان اخر الصحابه لم يفعلوا بل لم يرد ان الصحابه فعلو رجلا الله عنهم ايه مع افاضلهم محدش اخذ نقامه ابي بكر ولا حد خد شعر عمر ولا حد خد علق عثمان ولا حد خد وضوء علي وتبركوا بذلك تركوا ذلك وهو كان اجماع منهم مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع الحرص على الخير موجود ولا يرد ابرك يعني ان كان هناك بركه فلا يوجد ابرك من ايه من هؤلاء اذا كان دوله فيه بركه فاذا لو كان هذا مشروعا لفعلوه مع هؤلاء فاذا تركوه طالما انهم تركوه دل ذلك على انه رانهم انه الموضوع. قال متهم ان الجنه والنار تفنى وتزول نصيحه ذا القول كذب من قرأ شمس المتهم ان الجنه والنار تفنى وتزول هو يعني لا شك انه يقول ببقاء الجنه بلا نهايه وفي النار روايتين عن يقدر يفهم من كلام القيم ان اخر قوله او ان هو يميل الى القول بثناء النار وهي ذله من الذلات لا شك في بطلان هذا القول بطلانا تاما هو في الحقيقه من ابطال العقائد البدائيه حتى ما نقول كلام ده وعلى كلام على انه منسوب للإسلام ومنتصر له ابن القيم انتصار قوي جدا في شفاء العليل وفي حاذ الأرواح لكنها قول باطل زلة من الزلة قول بضعة ضلالة منكر ولا يلزم من ذلك تدبيع القائش لأنه ظن أن في المسألة هولان لأهل السنة ورجع هذا القول بمان على مقدمات تحتج بها او دلائل كلها باطله التدلالات كلها باطله منها ضعيف ومنها ما في غير موضعه وترك الادله الصريحه في بقاء الجنه والنار وقوله سبحانه وتعالى ااما الذين سودوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض عطاءا غير محدود الا انا طبعا كتبت خطا واما الذين سودوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك هذا الاستثناء راجع الى الفتره التي كانوا فيها في العرصات او في النار بعض لبعضهم قبل دخول الجنه فان الايه من يوم القيامه بتاعه ما يدخل واذ ايمان فهناك طائفه لم تدخلها يبقون في العرصات مده ثم يدخلون الجنه ويبقاو بعضهم في النار مده والمعتق الموحدين ثم يدخلون الجنه فهم من اصحاب الجنه الا هذا هذه المده هذا الاستثناء للفتره السابقه على دخولهم اياها وقيل الا ما شاؤرك من الخلود وقيل ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اي سوى ما شاء ربك زياده على ذلك على بقاء السماوات والارض هل التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اصغر لا هذا التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر والعيا بالله لانها وعيده خالي الروز ذي القبور المشوتين انجان ونويل الارحام ام من غيرهم نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم أجازة أجاز أجازه الله عز وجل أن يزور قبر أم ميم وقال كنتن تكنون ذاك القبر فزوروها فهذا عام لانها تذكر الآخره لكن بشرط أن ندخل باكيا على قبور المشركين انه قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم هل يصلي على قاتل نفسي وعلى الذين امثالهم نعم وانما لا يصلي عليهم الامام تنفيرا من افعالهم الراجح جواز استرارهم في القراءه على الماء قريبه او من رثي جمع البذق فيقرأ على الماء والهواء الذي يخرج يجعله في الماء ويرشه على المريض من جنب بلب جمع البذق او شبيه به كما يجمع بذقه ويضعه على موضع المرض ده هو ده يا اخوان هل حديث لان هنا فان هن مرونات متبرجات يدل على جواز اللعن للمنتبرجات يلعنهن بالعموم لا بالتفصيل يعني لا يكون هذه ملعونه انما يقول لعن الله المتبرجات ويدعو للواحده بعينها او لمجموعه بعينها بالهدايه هناك العلماء احمد بجواز الذهاب للصحراء ان عادة ان لا يوجد فقره يدك والله لا اعلمها ولو صحت فعند امام احمد فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ذلك قال ام سل عن صف قال هي من عمل الشيطان فلو في حد قال لنا انه يجوز شيء من عمل الشيطان نترك قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المشايخ ان تبرك ذات النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته خاصه لا بعد موته هذا قول ضعيف جدا وعامه اهل العلم على خلافه بل لا اعلم احدا من المتقدمين يقول بالتفريق لان الوضوء لا دخل له في الحياه ولان الشعر مما لا تحله الحياه فحكمه في الحياه كالموت ولان ما مسه بدن النبي صلى الله عليه وسلم هي اشياء ميت ميته ما تبرك به الصحيه بيسوي النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفنا عرق النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها اشياء لا تختلف في الحياه والممات فهذا قول ليس بالصحيح اصلا هل كل كده كفر شرحنا من قبل انه ليس كل شيء كفرا فقول الشفعي يعني الصفل نتحرك إن كان فيه شرك فهو شرك وإن لم يكن فلا نعم هذا هو قول صحيح وكما ذكرنا أنه ليس قول فقط قول الشفعي بل المالكية والحنابيلة والحنابيلة والحنابيل يذكرون التفصيل وإن لم يذكر عن أئمة مباشرة لكنهم يقولون إن كان بأدوية وتدخين لم يكفر وإن كان بالتقرب إلى الكواكب والنظوم والشياطين فهذا هو الكفر فهينظر فيها ديمة فالذبح عند خروج الأموات لا يجود هذا من بذلك